حيجرنا حديث من عمل عملة ليس عليه أمرنا فهو إيه فهو رد طيب من فوائد الحديث إنما الأعمال بالنيات إن الحديث هذا ورد بعده صيار منها الأعمال بالنية بالإفراد وبالنيات بالجمع وعلى كلتا الأمرين لما النية تبقى معناها النية على المصدر بمعنى برضو كل النيات فهي هيها يعني قريبة منها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حسنين الكلام ده متعاد متكرر يعني إنما الأعمال بالنيات صحة الأعمال موقوفة على صحة ليه النيات هذه التخدير الكلام صحة النيات صحة الأعمال متعلقة مرتبطة بصحة الان النياء خلاص كيرا فهمنا بعد وإنما لكل امرئ ما نوى ما فائدة هذه الزيادة وإنما لكل امرئ ما نوى حد عنده حاجة يفكر عايزك تفواه كيرا أسناء الكلام عشان ما يبقاش تلقي تلقي تلقي حد ايه الفائدة في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى المعنى من نوى شيئا يحصل له سواء عمله أو منعه عنه مانع يعني يعني تقدر تحط تحت الكلمة دي عبارة نية المرء خير من عمله الأعمال متوقفة على النيات صح طب افرد ما قدرتش أعمل يعني أنا كنت نوي أجل دورة عشان أدرس الأربعين نوية بعدين حبسني حابس ونطلع أعمل عمرة أو أحب، بيشترط ويقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هممت بحسنا وأربت عملها فصرفني عنها صارف مرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره كأجر المقيم الصحيح عيد فما دش يصلي الجمعة هنا فين العمل مفيش عمل كان في نية بس فقال النبي وإنما لكل مريء ما نوى عشان يقول لك ايه ان نيتك أهم من عملك ممكن تنوي من غير عمل وتأخذ ثواب العمل هي دي المتجرة مع ربنا. هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن لك ما احتسبتي. هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر أنا معيش فلوس بس والله لو كان معايا فلوسكم تعملت جامعة زي له بس ما أدرش معيش فلوس أجيب الكلام ده فتقول لو أن لي مالا كمال فلان لصنعت كما صنع فلان حبا في الأجل حلو كده أنا كنفسي والله إن حج السنة دي بس معيش فلوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا بالمدينة وهو معهم في الغزو خرجوا بر المدينة قال إن أناسا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر فكتب لهم أجر الحج أجر الغزو فكده عشان كده أنا بقول وبالمرة فإذا هو إحنا قبل العشر إذا لم تحد هذا العام فارفع شعار اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر يبقى نية المرء خير من عمله والدليل وإنما لكل مرء ما نوى تاخد عليها حاجة كمان إنه قد ينوي الإنسان شرا لكن من رحمة الرحيم الرحمن أنه ما أوقف الأمر في حساب السيئات على مجرد النية وإنما على العزيمة على ذلك الموضوع بيبتدي ازاي؟ عشان موضوع النية لازم نفهمه أنا قاد كده بقول ايه؟ قوم صلي قوم يا جرع صلي قوم صلي لك عفاتين في الليل. ده اسمه ايه ده؟ هاجس هاجس كده خاطر بعدين انتقل بقى حديث نفس اه مصلي انت مش عارف فضل خيام الليل يعني ما تقوم يا جدع اقوم صلي كل ده اسمه ايه حديث نفس قلت ايه ان شاء الله اقوم صلي طب والله لن اقوم بصلي في نفسي يلا يلا يلا اقوم صلي كده بقى اسمها ايه هم بالعمل وعزم عليه عزما اكيدا خد الخطوات ام هيقوم يتوضه هم بدأ ياخد الأمور اللي تؤدي للعمل حتى قام بأداء العمل من أول ما أمن على السرير بتكتب له حسنات حل؟ فلو أمن على السرير وجيت وطأ لقى المية قطعت لقى على تليفون مش عارف حصل له إيه أي حاجة منعيته يكتب له الأجل هي دي من حامة بحسنات فلم يعملها العكس بقى قوم يا جدع في حتة فيلم جامد قوي ها دي كده سمعين خاطر هو فيلم جامد قوي يعني دي كده سمعين حديث نفس طب ما تقوم يلا قوم افتح قوم اقوم محدش هيخد باله قوم اقوم ام هم هم هم بسيئة هم جي يفتح قال لا, لا. يا عم بلواج عالد هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن شفت بقى النور قطاع حلو ده بقى هم بسيئة وعزم عليها وحال بينه ربه وبين ما يستاهي تكتب عليه سيئة فياكد من فق الفرق انما فلم يعملها حيل بينه وبينها يبقى هنا موضوع النية خطير جدا لهذا الاعتبار قوله ومن كانت إنما وإنما لكل مرين منوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكفها فهجرته إلى ما هجر إليه قال ابن رجب إن الأعمال بحسب النيات وإن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثلا من الامثلة الكلمتين الاخرانين دول بيمثل على القاعدة دي فقال اللي نيته خير حاجز خيرا واللي نيته كذا او كذا نيته دنيا اذا على ما نوى هو عايز دنيا يقول دنيا هو عايز اخرى سبق اخرى طيب كلام العلماء خلاص كده ايه ده المعنى المجمل تعالوا بقى ناخد الفوائد اول شيء كلام العلماء حول النية يقع على وجهين واحد تمييز العبادات عن العادات اتنين تمييز المقصود بالعمل اول تاني الفوائد بقى واحد النية وظيفتها ايه تنقل العادة لعبادك والامر الثاني تبين لك انت هدفك الحقيقي ايه كده تمام طيب هو دلوقتي عادة عطش فشير كده عملها تلقائي مش وهو بيرفع كده او لهذا يتقوى على طاعة الله عز وجل انما ما فكرش كده عزش فهم شرك كده دي عادة لكن لما شغل قلبه وقال احتسب ذلك هتقوى بذلك اخذ الكيميتون دول بكرة نصوم ان شاء الله مثلا فبياخدها ابنيا التقوى على طاعة الله بياخدها ابنيا أصل الطولي عشان أعرف أكمل أخد بق مايا كده عشان ليه حينشف مش هتسمعوا مني حاجة ياخد ايه؟ نية تنتقل من مجرد عادة إلى عبادة واحد عايز يرفع عن نفسه خد الولاد وزوجته وطلع يمشي شوية على البحر حلم؟ حلم فيش مشكلة طرفيه مباح حاجة عادية لكنه أراد من خلالها نية قال لك إيه؟ النفس محتاجة كده تستجم شوية عشان تعرف تعرف إيه؟ تديها وتاخد منها فنوى بها ذلك وقال لك برضو أدخل السرور على الولاد نزلت أشتري من برسعيد ومنطقة حرة بق فنزلت أشتري شوية لبس وأنا راجع أفرح العيال قبل العيد مشوية لبس ماشي أنا نوي أفرح العيال يعني ادخل السرور على على الولاد وإن هؤلاء بلا شك في رقباتي على اعتبار أنهم من رعيتي مش كده وأنا مسؤول عن رعيتي فأنا عملت كده عشان كده خدت النية إنما ممكن تكون النية حاجة ثانية الناس تكلوا وشنا، ما جفش لبس العيد للعيال فعايز تعمل لي مصيبة في البيت دلوقتي لا يا عم نجيب أي حاجة وخلاص نسكتها ولا نسكت مش عارف إيه دي مش نية دي بقى ولا مرضو لي هتنفع صح؟ <تصفيق>